استمع إلى الحوار ثم اقرأه واكتبه في دفترك هيا نلعب اليوم سنلعب معا لعبة ممتعة هذا رائع رأي يا أستاذ. أستاذ كيف سنلعبها يا أستاذي؟ إنها لعبة بسيطة سأعطيكم المعلومات عن المهن وسنخمنها هيا نبدأ باللعبة يا معلمي من يصمم مشروعا؟ مثلا تصميم البيت العامل يا معلمي الجواب الصحيح المهندس المعماري ومن يبيع اللحم يا خليل؟ الجزار يا معلمي ومن يصلح السيارة يا علي المصلح يا معلمي ومن يقدم الأخبار المذيع يا معلمي